قوم الظالمين فترن لدين في قلوبهم نرضى يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا نخشى ان تصيبنا دائرا فأت الله ان يأتي بالفتح او امر من عنده فيفزعوا له فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد عيمانهم أهؤلاء الذين أقسموا بالله ان غيمانهم انهم لمعكم خبطت آمالهم فاصبحوا خاسرين يا ايها الذين امنوا من يرتد من صنم عن دينه ان فَأَنَّى اتَّقَى إِذْ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا وَهُوَ بِقَهْرٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ الْجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سُنَارِينَ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, يقيمون الصلاة وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ لِلَّهِ الْأَجْرَ الْعَظِيمَ اللَّهُ هُمُ الْغَالِبُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ قَبْلَكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ